وَأَنَّ هَٰذَا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ يُؤْتِي مُنَّاً لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَّا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واقم الله واعطيه رسوله فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۖ وَإِن تَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا وَتَكُفُّوا وَتَعْفُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وأولادكم فتنة والله عندهم أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شش نفسه فأولئك هم المفلحون من شكر يضاعف لكم ويرزق لكم ولن تشكرن حقا عن الغيب والشهادة يجيد الحكيم